لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بطغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 انادوا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امن ولا أمرنهم فليبتكون آذان الأعناق ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخيّل الشيطان وريداً من دون الله فقد خسر خسران مبين يعدهم ويمنيهم يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا